ك ل بدعتهم ضلالة ضلاله وكل ضلاله في النار من الكلام معلم من معالم التربية وهو بعنوان الشعور بالمسؤولية عن بعنوان لقاء التربية الشعور وهو وهو تكلمنا ج ا الإسلام والمسلمين ه ت في أ و ل لقاء حول تعريف المعنى المراد من هذا المعلم وهو أ ن يكون الشخص مسلما واعيا مكلفا حريصا على ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م وحريصا على العمل لدين الله عز وجل وحريصا أ ي ض ا على تطبيق ا ل ش ر ي ع ة فيما بينه وبين إ خ و ا ن ه بعد ذلك اللقاء الذي يليه تكلمنا عن لوازم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة بمعنى أ ن الشخص الذي تربى على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين يلزم من هذه ا ل ت ر ب ي ة أ ن يظهر لها أ ث ر في سلوكه وفي الواقع الذي نعيش فيه وذكرنا ع د ة عوامل كان أ و ل ا ه ا بل أ ه م ه ا على ا ل إ ط ل ا ق هو واجب المسلم تجاه المنكرات إ ذ ا ر أ ى المسلم منكرا ما الواجب عليه الذي يفعله لما ت ر ب على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة وقلنا أ ن ا ل أ م ر ا ن م ت ن ا ز م ا ن بمعنى كل من ادعى أ ن ه ت ر ب على م ع ل م الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ولم يتعامل مع المنكرات كما أ م ر ت ا ل ش ر ي ع ة الغراء ف إ ن دعواه تحتاج إ ل ى برهان و أ د ل ة و إ ن شئت قلت هي أ و ل ى بالبطلان بعد ذلك تكلمنا عن أ ي ض ا من لوازم ت ر ب ي ة المسلم على معلم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة واجب المسلم تجاه إ خ و ا ن ه المسلمين وتكلمنا عن أ م ر ي ن فقط ا ل أ م ر ا ل أ و ل وجوب النصح ل أ خ ي ه المسلم وقلنا أ ن النصح له حدود م ع ي ن ة لا يتخطاها ف إ ذ ا استجاب لك من نصحتهم ورجع إ ل ى ا ل ج ا د ة فهو أ خ و ك له ما لك وعليه ما عليك أ م ا إ ن أ ص ر على ما هو عليه من ضلال ومن انحراف ومن بدعه فلا بد أ ن تسلك معه المسلك الشرعي الذي دلت عليه ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ ي ض ا ذكرنا أ ن ه يجب على كل مسلم تجاه إ خ و ا ن ه المسلمين الستر وقلنا هذا يخرج منه من جاهر بمعصيته يخرج منه المبتدع الذي ينشر بدعته ويدعو إ ل ي ه ا هذا بعيد كل البعد عن موضوعنا اليوم إ ن شاء الله نكمل الكلام عن لوازم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة وقبل الشروع في المقصود إ خ و ا ن ي و ت ك م ل ة هذا المبحث أ ص ل أ ص ل ا شرعيا من خلاله ننطلق إ ل ى هذا ا ل أ م ر ف أ ق و ل أ ن ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ت خ ذ ك و ح د ة و ا ح د ة لا ت ت ج ز أ ولا تقبل ا ل ت ج ز ئ ة وعليه اذا أ ر د ن ا أ ن نتكلم في أ ي أ م ر من امور الشريعه او نقرر أ ي حكم من أ ح ك ا م الشريعه لزاما علينا أ ن نتعامل مع مصادر الشريعه ك و ح د ة و ا ح د ة وعليه ف إ ذ ا أ خ ذ ت نصا من نصوص الشريعه يتفق مع ما تدعو إ ل ي ه وتركت غيره من النصوص ا ل ش ر ع ي ة فهذا المسلك مسلك غير شرعي بل مسلك المبتدع في كل زمان وفي كل مكان وعليه حينما نقول يجب علينا تجاه إ خ و ا ن ن ا المسلمين النصح الشرع أ م ر بذلك طيب هب أ ن ك نصحته ولم ينتصح و و ع ص ت ه ولم يتعظ وحذرته ولم يحذر م ن الواجب عليك هل تظل ا ل ع ل ا ق ة بينك وبينه كما كانت قبل النصح مع أ ن ه مبتدع ضال يدعو إ ل ى بدعته إ ن استمررت على ذلك ف أ ن ت مخالف ل ل ش ر ي ع ة ل أ ن الذي أ م ر ك بنصحه وبتحذيره هو الذي أ م ر ك أ ن تهجره إ ن أ ص ر على بدعته وهذا ا ل أ م ر إ خ و ا ن ي يقع فيه كثير من بعض إ خ و ا ن ن ا ويشكل على البعض وهذا كما قلت مسلك غير شرعي بل مسلك أ ه ل ا ل ب د ع ة أ ن يتعامل مع ا ل ش ر ي ع ة ببعض النصوص ويترك بعض النصوص لما ذ ا والذي قال هذا هو الذي قال هذا وهذا ا ل أ م ر لما انتشر بين كثير من الناس و أ ص ب ح له صوت مسموع في الواقع وجدنا من يتكلم عن ا ل إ س ل ا م بمنطلق ا ل ر ح م ة والعفو و ا ل ص ف وينسى الحدود ا ل ش ر ع ي ة والعقوبات والتعزيرات و ا ل ز و ا ج وهذا المسلك يؤدي ب ا ل ت ض ر ر إ ل ى سقوط ا ل ش ر ي ع ة ككل أ م ا المسلك الشرعي مسلك أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م حينما يتعاملون مع أ ي أ م ر شرعي ب ي أ ت و ا بكل النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل و ا ر د ة في الباب أ م ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ب ر ج م الزنا نعم هذه هي ا ل ر ح م ة الكاموا م ح س ن ي ن أ م ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بهجر المبتدع بل والتحذير منه وعدم ا ل ب ش ا ش ة في وجهه طالما انه أ ص ر على بدعته بعد إ ق ا م ة ا ل ح د ه وبعد تعريفه ب ا ل أ م ر الشرعي الشرع المطهر أ م ر بهجره وبزجره بل وصل ا ل أ م ر ب ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ن ه م كانوا من أ ق و ى الناس امتثالا ل ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة فعلى سبيل المثال صبيغ بن عسر من التابعين وقع في شيء من ا ل ب د ع ة وكانت بدعته أ ن ه كان يثير بين الناس المتشابه من ا ل ق ر آ ن في نصوص ا ل ق ر آ ن نصوص م ت ش ا ب ه متشابهه يعني ي إ يعني لكي نعرف معناها نحتاج إ ل ى دليل آ خ ر أ م ا إ ذ ا تعاملنا معها م ب ا ش ر ة ممكن يحدث الزلل و ا ل خ ط أ في الفهم صبيغ بن عسل سلك هذا المسلك ب د أ يمسك المصحف ويمشي على الناس ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا كل من ا ل م ت ش ا ن فبلغ أ م ر ه عمر بن الخطاب إ ن صبيغ بن عسل يفعل كيت وكيت وكيت فاستدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ع د لهم عراجين النخل عراجين النخل اللي هي الصبات بتاع ا ل ن ح بعد أ ن يجف ويكون قويا وصلبا وعمر بن الخطاب اعد في ا ل م د ي ن ة دخل عليه رجل وهو لا يعرفه فلما دخل عليه قال يا أ م ي ر المؤمنين أ ن ا عبد الله صبيغ بن عسك فقال له عمر هو أ ن ت قال نعم فحصر عمر عن ذراعيه وقال أ ن ا عبد الله أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب وانهال عليه ضربا حتى أ د ن ا ه من كل مكان فقال ح ز ب ك يا أ م ي ر المؤمنين فوالله ذهب الذي كنت أ ج د ه وخرج من ر أ س ي ما كنت أ ت ك ل م به ا ل أ م ر كده انتهى لا ما انتهىش ل أ ن بعض ا ل م ب ت د ع يختم بدعته خشيه من ا ل ع ق و ب ة أ و من السلطان أ و من العلماء والدعاء ممكن يقول لك الوضع مش مناسب ط ب ايه ك ن ش و ي فلما قال ص ب ي ق ي بن ع س ل ما قال أ م ر عمر بن الخطاب كل المسلمين في أ ي مكان أ ن يجتنبوا هذا الرجل ولا ي ك ل م و ا ولا ي ص ا د ق و ا ولا يجلس أ ح د معه لما ا ذ ك ف ر بالله ما كفر ولكنه ابتدع فلما ابتدع كان لزاما أ ن يكون التحذير منه حتى يحذره الناس ر و ا ا ل ق ص ة بيقول فكان صبيغ بن عيسى عيش في المجتمع وكما تعلمون من العزيز أ ن يعيش إ ن س ا ن في مجتمع بمفرده فكان إ ذ ا ذهب إ ل ى ح ل ق ة من الناس و ع ر ف و ه ف إ ذ ا دخل عليهم قالوا ارجع إ ن لم يرجع قاموا هم وتركوه طيب ذهب إ ل ى ح ل ق ة لم يعلموا امرا تقوم ا ل ح ل ق ة ا ل أ خ ر ى إ ذ ا ج ا ل س و ا ويقولون لهم ع ز م ة أ م ي ر المؤمنين أ ل ا ي ج ل س مخلوق فيتركوه وينصرفوا تركه عمر على هذه ا ل ح ا ل ة ل م د ة س ن ة كامله ة من صنعه بن إذا نظرت إلى ما صنعه ابن نظرت الذي إذا إلى صديق ص عس ع و إ ل ى ما يفعله المبتدع في عصرنا ما فعله الصبير ما ي أ ت ي معشار معشار ما يفعله المبتدع ف أ ر س ل رجل إ ل ى عمر بن الخطاب يا أ م ي ر المؤمنين أ ص ب ح صبيغ بن عزك كالجمل ا ل أ ج ر ب لا يقترب منه جمل ولا آ د م ي ومضى عليه يا أ م ي ر المؤمنين س ن ة ك ا م ل ة على هذه ا ل ح ا ل ة فلما غلب على ظن عمر أ ن ه استقام أ م ر أ م ر الناس أ ن يجالسوه انتبهوا إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين إ ن لم يفعل مع صبيه ما فعل لن يرجع إ ل ى ا ل ج د ة بل سيصر, سيصر على ما هو عليه من ط ل ا ل ويفتن الناس يبقى حينما أ ت ك ل م معكم عن الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه إ خ و ا ن ن ا المسلمين كل المبتدعه كل ل ا م ب ت د وما و ق ع فيه من بدع كل ا ل م ب ت د ع ة وما و ض ع و ا فيه من ب د ع ة لا نكفر أ ح د ا منه قبل لذلك أ ي إ ن س ا ن يلق قلبه تجاه مبتدع لزاما عليه أ ن يعيد النظر في إ س ل ا م ه من جديد ل أ ن المبتدع ان لم يكن عندنا الحذر منه ومن ب د ع ة ه ومن ت ح ذ ي ر ستنتشر البدعه في البلاد ويترطم عليها من الشر والفساد و ا ل ل ه عز وجل لي ك عليه هذا امر اخواني ارغب ان اواصله و أ ض ع و ه بين أ ي د ي ن ا قبل ا ل ش ع و ر في المقصود اليوم ان شاء الله نتكلم أ ي ض ا عن لوازم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة وجمال الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ي ن س ف من حديث صحيح ثبت عن نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهو في الصحيحين من روايه ابن عمر قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه درهم م س ت ح ب افصل ت الإيمان و هذا الكلام ل أ ن اهل البلع من الخوارج وغيرهم يقولون وليس ما يقولون يقولون لا يمكن أ ح د ك م أ ن يطلقون عليه حب الكفر حتى يحب ا لاخيه ما لا ل يحب ن ف س فعند التكفير إن آهل ل ما يحب لا ل لأخي يحب لنفسه قضر عندهم عنده السنة أما والجراع فالامر غير ذلك فقول نبينا صلى الله عليه وسلم ا على لا ك ؤ م ن و احدكم ان الفت هنا هو الايمان الواجب واجب من واجبات الايمان نفد ي عن الشخص حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كمانا المسلمين المشكل نصر رقية هذا نص لابد أن التفصيل وكان ذوات كل المسلمين بغض النظر عن ا هم عليه من بدعه الشرع الزمني أ ن احب لهم كما احب لنفسي ط ب وبناء منه ن وتقول أ ا ينبغي ع ل ي ن ا أن ن ح ب لهم م العلامه نحب أ ر ر ا ل ز ه ب ي في سير اعلام النبلاء وافطن بهذه ا ل ق ص ة اخواني المسجد ف إ ذ ا ح س ن ا ظ ص اليه ح زوجان الثوري ن وقال نعوذ بالله من خشوع النفاق ثم ترك المسجد وابصاره الحسن المصالح هذا امام من ائمه المسلمين لون ل تنقصه برفعته ثم بدات تذكر هذه ا ل ق ص ة النافعه عن امام من أ ئ م ة المسلمين وهو يوم و ل ن يجب ان ن هذا هو ا ي ك ن هذا هو ان يكون هذا هو ان ي و ن هذا و ا يكون ه ذ هو ان ي ك ن ا هو ا هذا و ان ن ا هو ان ي ك و هذا هو ان ي ك و ه ا ن ي ا ه ان و هذا ن ك و ن ا هو ان ي ك يكون ا و ان يكون يكون ا يكون ي ت ح ر ك ب ا ل و ان يكون ا هو ا ي ك ن ا و ن ك و ا هو ان ي ا هو ان ي ك ه ل ا ل ب ن ع ة و ك و ا هو ان هذا هو ان ي هذا هو ا ي ك ا هو ان ي هذا هو ان ي ك ا هو ان يكون ه ا هو ان ي ك و ا هو ي ك و هذا هو ان ي هذا هو ان ي ك و هذا هو ان ي ك و هذا هو و ن ه و ان ي يوسف ا ل ن اصباط جالس في مجلس عيد فدخل عليه ر ه مسمى أ ب و صالح الفضراء على يوسف ا ل ن اصباط فقال له شيئا من الفتن عن وكيع فقال له يوسف ا ل ن اصباط وكيع هذا يشبه استاذه اي الحسن بن صالح لما الحسن بن صالح ا ل م ت ل ح امام مثل مبتلح ف أ ص ح ا ب ه العلماء كالنهتم ن به اسم وكيع ف أ ب و صالح الفراء يتكلم مع يسر بن أ ص ب ا ط ويقول له فتن وقع فيها وكيع فاليسر بن أ ص ب ا ط قال له يشبه اشتغل الحسن بن صالح فقال أ ب و صالح الفراء يا إ م ا م أ و ل ي س هذا غيبه ك ذ ه م ث امتثال الناس فقال له المسلم باسباط لما داولنا أحمرك دا أبو لما يا ل لم يا احمق والله و انا أ خير لهؤلاء من الائهم وامهاتهم انا الهى الناس ان يعملوا بما احدثوه فتتبعهم اوزارهم ومن اطوارهم ت ب غ ى الافكار انه لم يا احمد غ ب ل ي أ ن ا اقول لك وهي يشرك استاذه في الظلام الحسن م ي تقول لي أ م المصالح ه من أ تبتيج ز قال لهم انا ابهى الناس ان يعملوا بما احدثوه فتتبعهم اوزارهم ومن اقراهم كان افركهم عليه هنا ب ع ى ذلك نحن نحب الهؤلاء المبتدعه ما نحب الى فرصه من اجل ذلك أ و ز ا ر ا و ا على أ و ز ا ر ه م ا ا ل م ف ه م ص الصحيح اما اننا نثني عليهم ونلتمسهم الاعذار اثناء نستنشرها ل أ ن الفهم السليم للنصوص ا ل ش ر ع ي ة يعين على العمل في الواقع الذي نعيشه لما يا أ ح م د أ ن ا خير لهم من أ ذ ا ئ ي و أ م ه ا ت ي على انهم يسعى ان يعملوا بما أ ح د ث و فتنفعوا اوزارهم ومن اثنى عليهم او ومن اضراهم كما اضر عليهم ا أحدهم النعر ايضا ا خ و ا ن ا ل م ح شر المسلمين ي ن ا غ ي علينا لما ت ض ب ي ن ا على معنى ا ل ش ر و ر ا ل م س ؤ و ل ي ة أ ن يكون بما في قلوبنا ل ب ع ي ن ا مخرج من ادله الشريعه ونحب لانفسنا لا نحب لغيرنا أ و نحب لغيرنا لا نحب ل أ ن ف س ن ا على ذلك ي ب ق ى ا ل ش خ ص ذ ا معنى من تربيه الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ن و ي ب غ ي ان يعيد النظر من جديد العبد الصالح الصحابي ا ل ك ر ي ل جليل بن عبد الله ا ل ج ل ي ل كان سيدا في ا ل ج ا ه ل ي ة و أ س ل م م ت أ خ ر ا فلما اسلم ورحت بيع النبي صلى الله عليه وسلم بيعه على ا ل إ س ل ا م ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبايع بعض ا ل ص ح ا ب ة على ا ل إ س ل ا م كان يخص بعضهم بعضهم بشيء من البيعه في حدود م ع ي ن ة بما علمه الله عز وجل يعني بايع عبدالله قال او بيعك على ا ل إ س ل ا م لكل ما ش ت ر ع تاديب كلمه معا و أ و بيعك على النصح لكل مسلم النصح لكل مسلم خلاص ج ر ي م أ س ل م ومنع النبي صلى الله عليه وسلم و ع ا ق ه النبي صلى الله عليه وسلم وكانه عايش ف المجتمع انظر ماذا ا ص ب ا ل ت ر ب ي ة في السلوك وذلك ا نتكلم عنه باستمرار جاءتنا عن المخلي في يوم أ ر س ل غلاما له ل ي خ ت ا ر ي له فرسا من السوق فذهب الغلام فوجد في السوق أ ع ر ا ب ي ا معه الفرس فاعجب الفرس الاله فتساوى مع ا ل أ ع ر ا ب ي واشتراه منه ل أ ر ب ع م ئ ه دولار رحوا ذهب الى البيت على نزل غلام على جليل فقال له جليل اشتريت قال نعم يا سيدي اين هما المتمثل فنزل جليل ونظر إ ل ى الفرس والاعرابي ع ر مسلم مسلم ده اللي ما المنفذة ظهر ولكن يجب ان ل يكون ا هذا ط المسلم في المسلمين و ر ب ي م ت و ووحد ا ب ي ع و ا ن هذا المسلمين ل عليه هو مسلم ه ن ا ا ل م ح ك ا ا ل م ح ك أنا س ل ك ي ن حظا من المبتدعه ا ن ف ع ل فينطبق عليك الحديث لا ي ؤ ب ن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ل ا يحب لنفسه طيب دا انتم وفلاش كويسين ولعلهم غلطوا دا ك ذ ا الحديث بعين عنك كل البعد فقال سمير يا عربي قبلت قال له ي ه قبلت و ق ل لي ا ل س م ا ء ما ا ب ح قال لهم ج ر ي د ولكن فرسك يستعد ست م ئ ة مش ر ب ع م ئ قال له ا ل ا ع ر ب ي القبيل القدس ة دي بلوس فنظر جرير مره أ خ ر ى حول الفرس وظهر حوله وقال يا ا ل ا ع ر ب ي فرسك بثمان مئه ة الولاق ل و شديدك قرمي ر ع ب يعني ما رخصوش ولا حاله ر ب ع م ي ة ن يوم فقال العربي يا هذا قبلت اقمت سلفا وصدق ت ن م ي ه ف أ م س ك العربي المال وقال له ما د ل ي حلالك على هذا انت فعلا حلاله ق ا قبلتم ا ر ب ع ي ة قال يا هذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ن ص ح لكل مسلم هذا ل م صبر ا ل م ص ح لكل مسلم وان تتفرز له بزعم لا أ ر ض فيه باهم ا ل ا ث ا وانا أ ن ت و أ ن ت انا لفرز بيننا ويراس الاخوه الايمانيه عندما أ ق و ى الارض ت ف ل ق ا ورواه فقال لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم اذا من ترضى على الشعور بالمسؤولين في حياته لا بد أ ن يطبق المعنى كما ينبغي وكيف يتعامل مع إ خ و ا ن ه فالصالح له كل ا ل م ح ب ة وكل المعاب وكل المنفى وكل المشافع اما المنقلع ا ل ط ا ل ف ل ق د من النصح لهم و إ ز د ا ق النصح ل ف ت ر ت م ع ي ن فالكلام بينهم مرفوض والنقاش معهم ممنوع ل أ ن ه من م ا ل ج د ا ل والخصوم والمراه التي ت ف ذ ح الشك في القلب ي بينا صلى الله عليه يؤمن يحب الأخي يحب يمتغي أن يفهم ضريقة الشرعي الثاني إذا قولنا الله لا ما العام بالنوازي وسلم وهو صلى لنفسه أن عن تبقى صف حتى أحدهم م س ؤ و ل ي ه يجب على المسلم ان ولد أ خ ا ه المسلم في كرب ان ينفذ الكرب الذي و ض ع فيه المسلم على سبيل الحد و ا ل ج ن س ا ن دا من روابط ا ل أ خ و ة ومن لوازم الشعور بالمسؤوليه ولد ا خ ا ه في كرب فارج ح ن ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلا و إ ي ا ك ثم اياك أ ن تتصادم ويكون في استطاعتك أ ن تفرج عن أ خ ي ك قرا وتتركه هذا يتراقب مع الدعوه التي رفعتها وهي الترضيع على معنى الشعور بالمسؤوليه ن من ن فإصبح لحيم ل حديث ا ا قال النبي الله المسلم صلى عليه وآله وسلم المسلم أهل يظلم المسلم ولا المسلم يخذر ولكن ا ف ر ل اهل ا ل م س ل ي اهل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين ا ل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين اهل المسلمين ه ل ي ا ل ا ل ي اهل ا م اهل ا ل ل م ا ل م س ل م ي ن ا ه م ن اهل ا ل م س ي ا ه ن اهل ا ل ل م ي ن ه ل ا ل م س م ن اهل ا ل م س ي ن ا ل م ي ن اهل ا ل ل م ي ن ه ل ا ل م س م ن ا ه ي ن إ ل ى أ ن تفريج القرب على المسلم في الدنيا أ ج ر ه عظيم وايضا قرب يوم ا ل ق ي ا م ة ش د ي د ة و ع ظ ي م ة و خ ط ي ر ة فخطا الله عز وجل الاجر ليكون ش د ي د ومقاومه لتفريج كربات يوم القيامه ة وعليك ا أن إن استطعت السنية إن إلى ذلك、السنية. في صحيح ن الى م س م وهو عند ا بخاري من حديثه عمادة ابن الوليد ايضا ل ل يقول وعمادة تابع تابع ي عماده الوليد خرجت انا وابي نطلب العلم عند هذا الحي من ا ل أ ن ص ا ر قبل أ ن ي ه ل ك و فخرج ع ب ا د ة بن الوليد مع ع ل ي الوليد العملاء الصادق يقول ف أ و ل ما لقينا ابي م خ ر من و ت ه أول مطمئ العلم ي أي أوله صحاب س ع ن ي ق و ل ف أ واسمه ل من أولي يصر ا كعب بن عمرو ا ل أ ب ص ا ر ي شهد ي بدرا وجنيفيا كاصحاب كعب بن عم ل ق ب و ا أ او ل ن ي ت ه ابا اليسر يقول اول من لقينا ابا اليسر فقال له ابي يا عم ارى على وجهك سفعه من غضب يعني شفت اذا ز ع د ا ن ا ل غ ض ب ا ن لما فقال له نعم كان لي على كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال ف أ ت ي ت ه في بيته ف س أ ل ت عنه فرفت علي اهله وقال ليس موجود قلت ل ه أ ث ن ه م قالوا لا يقول فوقفوا فخرج لي ابن لهم ف ر وفلان بلا يافع خ ل ت فقلت لهم اين أ ب و ك فقال لي الهلال سمع صوتك فدخل اريكه امي يعني سيدنا حسها ب ت د ى علي اشتغل المجتمع ع ب ا ر ة عن تصرفات التصرفات د ي بتعشق من ع ق ي د ة تربى عليها المسلم لان تصرفات المجتمع كلها على ا ل أ غ ل ب ي ة راقوله وعند ا ل ن ح ن و ا ل ش ل ا ئ ط ر ع ا رجالا لان المجتمع طيب في الحاله ديه سيكون في خير و س ع ا د ة والربون عز وجل بسنته ا ل ك و م ي ة يولى عليهم الصالح طيب وتخضيب وكذب وصوم وقتال وانتهاك الفرس وانتهاك ا ل ح ر م ا ة ا ل م ت ط ق ه واضح و ا ل أ م ر ا ض ح ياخذ ابن ا ل ق ي رحمه الله وهو من علماء القرد الساد للهجر يعني عام ستميه خ م س ي ن سنه من وقتنا الحاضر يقول نحن في زمان لا يصنع أ ن يتولى علينا أ م س ا ل م ع ا و ي ة بن ابي سفيان او و فاخذ التربيه ف طيب ايفيلو بيضهر في السلوك فحنا بنقول احنا مشترين واخاك المسلم وقع في قلب وفي شده وانت في استطاعتك ان تفرج عنه ان فرجت فهذا ا خ ل بمعنى للتوقيع التي تربيت عليه والا فلا ان اذا كنت معذورا او كنت لا تستطيع فقال له فلان, ابن فلان قال والله و أ ن ا معسيري تنالي حمدان على عدم الخروج من عشر س د ي ف ي ن و أ ن ا معسر انظر ما اصبت ا ل ت ر ب ي ة على كعب ا ل م عم ا ل أ ن ص ا ر ي ابا ا ل ي ص ر الصحابي للتربى فقال له الله أ ن ت معسر يعني يحلفه انك منسر قال له والله ثلاثه اشهر فقام ع ب ا د ة ا بن الوليد بن ع ب ا د ة عن ابي يسر يقول فقام ابي يسر و أ خ ر ج ص ح ي ف ة من الغلام ومحاها بيده ثم ق ط ع ه و ر م ا وقال له إ ن وجدت قضاء ف ا ض ي على مالك و إ ن ا ف أ ن ت في ع ل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أ ن ظ ر معسرا او وضعه اوضح الله, الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظل دي معلم ا ت ر ب م ه اذا وجدت اخاك في قلب فرج ع ن لعلك إ ذ ا وقعت في قلب يسخر لك ربك من يفرج عنك أ م ا أ ن ن ا نتشوق ب ا ل ت م ث ك بالشريعه جملتك وتفصيلا وللتربيه على معالم الشريعه الطريه ق الغضب المباركه وعلم المعقم لا نجد شيئا لا بعيد بعيد لذلك دائما ل وابدا تصرفات المجتمع تدل على ما في المجتمع من معالم تربيه ومن علم وعقيده واظن العلم عند الله كل من يجتمع كلامي الان رجلا كان او امراه يتفق معي في غالب الاحيان ان القيم والاخلاق والملائكه والمثل لم, أبل أو لم يصبح لها وجود الا في النذر اليسير اظن ما يحتاج معي احد في هذا فحتى نظرنا الى انفسنا نظره انصاف وتعقل لنعلم من أ ي ن اتينا لنعلم من أ ي ن الخلل اخبرنا ا ل ل يبارك فيكم قلت هذا الكلام مرارا ً وتكرارا ً ولن امن مصر مستهدفه م س ت ه د ف سبعك من العلاج وسبعك من ل ي ب ي وفي افغانستان وفلسطين ا و الله دليل بس هي احاط م ع ا ن ل ا ح ا ط ه و إ ن ا ل أ ص ل الاصيل والهدف الازلى عند أ ع د ا ئ ن ا مصر ليه دي ق ص ة ط و ي ل ة هم أ ح ك م و ا م ر ه م ورتبوا أ و ر ا ق ه م ونظروا نظره ص ح ي ح ة ويعلمون من أ ن ينكر الكذب مصر مستهدف طيب ا ل ع م ا ش ت غ ل ك ن ب لنسقطه الذي يفري ا ل أ ك ف ا ء أ ن الشعب و ا ل أ م ة ا ل م ص ر ي ة لم ت ف ط ل نهائي وهنا ما م ل ا ل خ ط و ر ة يعني واحد بنشن عليك انت وعيالك أ ن ت راجع اعرف البلد مستقر هادئ وعيالك معاه في بعض المشاكل زي أ ي بنت واحد بقى من ا ل أ ع د ا ء وضعك في ر أ س ه انت هرب ب د أ بنخبر عليك من كل اتجاه حتى اذا أ ص ب ح ت ف ر ض ا ه ذ ما عليك وصارتا ولا يمكنك شيء ا ل ش ي ا ء المحزن إ ن أ ن ت وعيال ما ت ش غ ل ن ا هنا م نحن الخطوره الى و ة إ ا ل آ ن الذي ا ل ل ه من, من المبتدعه ومن الخروج والتالوات والمظاهرات الى الان كل هذا استجابتا لاعدائهم فنريد ا خ م ا ن ي مع شر المسلمين بما أ ن ن ا ط ر ب ن ا على معظم ا ل ش ع و ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين وتجاه إ خ و ا ن ن ا أ ن ي ق و ل لهذا ا ل م ع ن م أ ث ر في سلوكنا ن ف ت ح عن اخواننا خ ر ب ه م ان استطعنا ننصح لا نستغل الفرص ن ح ت ر م ا ل م ا ج ئ والقيم ن ق ت ر ونخاف الاعراض وانتهاكها ونخاف الحرمات حتى يعود ا ل أ م ر كما كان و إ ن و ج د ن مبتدعا أ و عاصيا أ و فاسقا فكما نحب لانفسنا أن ل ا نتحمل اوزار غيرنا ينبغي علينا نحب ان نحب للمبتدع الا يتحملوا اوزار غيرهم فنحذر منهم ومن بدعهم ونسبيهم باسمائهم اذا دعت الى ذلك ضروره حتى يحذرهم الناس من محبتنا ل ه صلى الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداف والرشاد واساله ان ت ذ ر و ا اياكم للمنافع والعمل الصالح أ ق و ل ما تسمعون و اعوذ بالله أ ن ا ذ ك ر ه م به وانسى و ا ل س ت اخواني م الجميل والشكر لا إله إلا الله واحده شبكنا ا ا ل خ م ع ا فما ف من داربة الأرض إلا الله على رزقها ع و ي مع مستقرها م س ت و و د ه كله ا كتاب المهين الإخبار في قلت ع شر المسلمين من لوازم التضمير على معدم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين أ م ر لعل البعض ينظر إ ل ي ه ب ن ظ ر ة استقلال ولكن يستحيل ان يكون الشر المطهر أ ر ش د إ ل ى شيء او أ م ر بشيء الا وفيه من الخير ان فعلنا ما لا يعلم الا الله و ي ت ر ط ر عليه من الشر إ ن لم ن ف ع ل ه ما لا يعلم الا الله وقبل ان اذكر هذا الامر به أ خ ت م ق د م له م ق د م ة لتنقطع الامور كل ع ل م ا ء ئ و م خ ا ص ة علماء ا ل ا ج ت م ا ع ا ن ه يعتنوا باخلاق الناس والمقتنعات م البيئة في الأرض قالوا بيئه الارض ل م ح و المحور الأول قوة البناء اللي هو الشخص المسلم. الثاني ا الشخوص لاحظت ن ببعض و ا من إذن ت و قوية ا فتاكة لا يقف حيالها الأمرين أحد اختبوا ب حين من ي يبقى الثاني بين عجيب هذين ة متنزلة منتلكة يبقى البناء طبعه من قوة فقاص وحدة العمر إن هما نفس العاملين في قياس أ ي شيء محروس يعني انا عاوز اشوف و ح د ة البناء في هذا ا ل م س في هذا ا ل ع م و ل بوصل و ح د ة البناء وقوتها ا ومد الترابط بينها يعني ا ل س م ن ت مع الصاد مع الرم مع ا ل م ي ن مع الحديد ب ي س ب و م ب ا ش ه اذن بلا تصوم كذلك ا ل امي ا ل ق و ة بين عفواتها طويه ت ر ا ب و و ح د ة البناء طويه ت ر ا ب طيب ومن ج م ل ة ا ل أ ش ي ا ء التي تقوي الروابط أ ن ا وضعت فكره وجدت كثيرا من المسلمين اثر ليفرشوا عن ف ك ر لا اذا هذه الحاله يتعلق القلب بهم وتزداد الروابط فيما بينهم منهم قط يدعون ما الذي يحدث في, في القريه لا تحلل ما بها يبقى اذا من ع و ا م زياده المراه بين أ ف ر ا د الامه تطبيق لوازم ل ش ر و ر ب ا ل م س ؤ و ل ي ن تطوير شكر الامر الذي نتكلم عنه وبه ن خ ت ي أ و ل سحب ا ميسور و ل ح ن منتشر وهو إ ق ا ل ة ا ل ب ي ع من المشتري إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرجع في بيعته لذلك ف ي ل ياخذ ذ ا مكتوبا تخالف ا ل ش ر ي ع ة ج م ل ة وتفصيلا و إ ن وضعت صدرا وموجودا اعلم ان صاحبها لم يترب على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة وعنده خلل ا ماهي البضاعه المباحه لا ترد ولا تستبدل باطل كيف في يعكسها مرفوض ل م ا ذ ا يا أ خ ي الشرع ا ذ ل كده ولكن ا ص ت مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م ل م ه م ل م ه مسلمه م س ل ن ا مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م ل م ه م ل م ه مسلمه مسلمه مسلمه مسلمه م ل م ه س ل م ه م س ل ه مسلمه م م ه م الزمن ان ت ر ط عليهما له وتاخذ سلعتك يبقى مساله المزاح المباع لا تراه ولا تستبدل د ه ئ م ا بعيد عن ا ل ش ر ي ع ة ا ل ش ر ي ع ة تابع و د خ ي ل ما أ ن ك ذهبت لشراء س ل ع ة م ع ي ن ة وبعد أ ن اشتريتها خلت معينه من الكماليات فذهبت إ ل ى البيت قطر ب و ن ع ز د ل ج ن ه وحل بك نكبه تحتاج هذا المال و ح تشتري مثلا ثلاثه عندك ثلاثه ث ا ن ي كيف تكلم ب ه ب خ م س ي ن ثلاثه ايام راوحت البهم حدث امر صالح ل أ ح د ا ل أ و ل ا د يحتاج ا ل ع م ل ي ة الراحل تتكلف كذا ولا عندك م و ل ا د ت أ خ ذ ث ل ا ث وتذكر يا اخوان الله يبارك فيك ذكر في حدث ك ك ي ر وكتير ونسمعك بناء ان ترد علينا أ ن ا و ل ا ن ا ما ت أ خ ف و السرعه بعيد للبرد عن ا ل ش ر ي ع ة بعيد وهذا بعيد للتطبيع على معظم الشرب ا ل م س ؤ و ل ي ة ل أ ن هذا ب ا ل ت أ ك ي د سيؤدي الى دليل القلب روى الامام أ ح م د بسند صحيح نص على ذلك البري ف صحيح جامع من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال ل ل م س مسلما بيعته يعني عز قلت أطال الله هذا وجل عسرة القيامة. من منا ليس له من أ خ ر ا ن يبعي انسانه المكان و ق ب ل ا ل ن و م الاخر يريد ان يقف ي ب ل ا ه وغلب عرضه هو فعلا ليس بمتلاعب بل يتكلم ش ي ئ وليس بشانه التلاعب بالناس الشرع في هذه ا ل ح ا ل ة استحق لك و ا ن س ب ن ك على سبيل الاستحمام ان ت ر ط عليه بيعه من أ ط ا ل مسلما بيعه اطال الله عز وجل عصرته يوم القيامه طه على كتب ا ل س ي ر ة وكتب التراجم على العباد بن حنيفه رحمه ل عليه الله ب ت ا القماش عليه الحنوتي غنمال بعد ف ت ر ة جاء ليروت البيع ما يحتال و ا ل ر ج ل ا ن ح س ت ى يأتي صاحب الحانوت اللي هو لنا ابو حنيفه فمشي و خ ل البضاعه معاه قال له بابا لا اشرط فقص عليه الغلام ما ع د ث قال له حدث كيك وكيك وكيك قال له الامام اذهب وحزعته و ن ا ن ه عنه فان وجدته فرط عليه لانه وحسن عقلاء ا ف ع ق ل ا ل ه فانتهر ا بوجه الله هيا دين قال له لماذا قال ولع النبي صلى ا ل ل ن انه قد من اقر مسلما بيعته اقام الله عصاك يومه افعل حتى يقيمه من عصاك وللا عصاك هنا ولن بعد وتسلوك في واقعنا الذي نعيش فيه اخواني بعشر المسلمين لا ن ج ا ن ا ولا راحتنا ولا أ م ن ا ولا ط م ئ ن ي ن ه الا إ ذ ا تربينا جميعا على العالم ا ل ش ر ي ع وكان ا ل ت ر ب ي ة أ خ ر في سلوكنا واعلم ان من صلب الشريعه بل هو حب ر ح ف ي ظ الوقوف الموقد الشرعي أ م ا م ا ل م ت د ع و ا ل ع ا ص ي والفاجر و ا ل ث ا خ ر أ م ا انه يتعامل مع ا ل م ب ت د ع و ا ل ف س ق والفجر بالعواطف وببعض نصوص الشريعه دون بعضها تبعي كل ا ل ب ر د ت م س د ف ي ر المرضي يترتب عليه فساد كبير خ و ا ن ي نشر المسلمين تلك كلمات يعلم الله عز وجل ما أ ر د ن ا به إ ل ا أ ن ف س ن ا ق ب ل ا ف ن س ت ع ي ل ب ل ل ه جميعا وذكر بعضنا مساعدا لبعض ونتعود ا فيما بيننا جميعا على أ ن نتربى على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة للاستتجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين ل ي ف ع ل ذلك فلعل هذا أ و ل ف ط ر ة في س ي د عظيم تعوم البلاد بالخير والامن ب و ا ل ت م ن والامان والله ق عز و ن ل هو المسؤول والامول ان يبدل امورنا الى خير حال لانه سبحانه وتعالى ولي ذلك و القادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ ص ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا و ث د ت اقدامنا وارزقنا من قوم الكافرين اللهم اين الحق حقا وارزقنا اتنا وارزقنا باطلة اجتنابه اللهم لا تدع ل ى ا في هذا اليوم العظيم ذ ن ب ك إ ل ا غفرته ولا م ي ت ا الا رحمته ولا بريضا الا شفيته ولا ه ب ت إ ل ا فرجته ولا ق ب ل إ ل ا ن ف س ت ه ولا عسيرا الا ي ص م ت ه ولا ظالم الا هديته ولا أ س ي ر ا الا هلكته ولا عاقبا الا اهلي سالما غانما ردت اللهم انصر ا ل ا س ا م والمسلمين <تصفيق> اللهم انا نسالك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل اليك بصلاتنا ونتوسل اليك بكل عمل صالح عملنا ونتوسل اليك بمحبتنا لنبينا ونسالك بكل اسم هو لنا ونتوسل اليك بصفاتنا ان من اراد بمصر وبالاسلام وبالمسلمين شرا ف <تصفيق> اللهم ا ل رقبتنا ومصر و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بشر فاعطيناه في نحره ودع تدبيره تدميرا لهم وخذوا يا ربنا اخ عزيز المعتدب اللهم رقبتنا ومصر و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بشر فانتقل منه شر ا ل ت ق ا م و ا ر ن فيه ي و م أ س و د ا كيوم َ فرعون وقارون ََُ وهامان ََ ووليد مخاطر َ انك سبحانك انت َ العزيز َُِْ الجبار واجر ََ أ ُ د َ ع ْ و َ ا ن َ ان الحمد َُْْ لله َِّ رب َِّ العالمين َََِْ واقم َ أ الصلاه